إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أمالكم ويقفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من حقوق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ومن الله سبحانه وتعالى به على الناس أجمعين ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام وآمن به فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلع عليهم أيدي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين إنها حقوقه عليه الصلاة والسلام فإنما سنتكلم إن شاء الله تعالى في خطبتنا هذه على حق من حقوقه بأبيه هو وأمه صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألا وهو الصلاة عليه وفضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وما فيها من الثواب والأجر العظيم وما أحدث به الناس أي في عليه من البدع والضلالات الله سبحان إن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن الله ملائكته قال الله سبحانه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قاله العالية فيما رواه عنه البخاري الصلاة من الله عليه الثنى عليه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم فهو سيد الناس أجمعين وأفضل الأنبياء والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله أمر بالصلاة عليه فقال فقال وأخبر أنه يصلي عليه أن يؤذني عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم وأيضا وثواب جزيل قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام المسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أيضا أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا وهكذا من صلى عليه عشرا وهكذا يقول له صلى الله عليه بمئة إلى آخره أي من الثواب والحديث فيه إلى قوله من صلى قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبلغه كما جاء من حديث ابن مسعود عند النساء بإسناد صحعه الشيخ الألباني وشيخنا مقبر رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في صحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يبلغون عن أمة السلام وفي حديث حسين بن علي عند الضبراني قال عليه الصلاة والسلام فصلوا علي قال فإن صلاتكم تبلغني ايث اوس بن عوس عند في داود وغيره وحسن ايضا الشيخ الالباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي فنحن نؤمن بما اخبر عليه الصلاة والسلام وهكذا ايضا من صلى عليه صلاة رفع الله له عشر درجات وصلى الله عليه عشر مرات ومعا عنه عشر سيئات كما في السنة في لبن أبي عاصم حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة كتب الله له عشر حسنات ومعا عنه عشر سيئات وكان له بمثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في كل مجلس وعندما يذكر عليه الصلاة والسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الناجبري قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك إلا أدخله الله آمين قال فقلت آمين صحها هو أيضا الشيخ الألباني والبخير الذي إذا ذكر عده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه روى الإمام النساء بإسناد صحيح عن الحسين بن علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم البخير من ذكرت عنده فلم يصلي علي وعند الطبراني من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد أخطأ طريق الكنة وأيضا قال عليه الصلاة والسلام وقد صعد على المنبر فقال آمين ثم صعد فقال امين ثم صعد فقال امين فسأله الصحابة عن ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل وهذا هو الشاهد فيما يتعلق بخطبتنا فقال رقم ان في امرئ رقم ان في امرئ ذكرته عنده فلم يصلي عليه قال فقلت اه فقال قل امين فقلت امين اي التصق انفه بالتراب وهكذا ايها المسلمون المن اكثر الناس صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام أولى الناس به أكثرهم علي صلاة قال ابن حبان رحمه الله أسعد الناس بهذا هم أهل الحديث الذين يتدارسون حديثه ويكفرون من الصلاة عليه عند ديره عليه الصلاة والسلام هذا واستغفر الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وشهدوا أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد وفضائل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام الكهيرة ألف في ذلك العلماء كتب من أهل السنة والجماعة كالإمام القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا أيضا ألف في ذلك جمع كثير وهذا هو أفضل كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواطنها فقد في مواطن كثيرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأيضا أيضا من فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أن من جلس مجلسا أنه يصلى عليه في كل مجلس فمن جلس مجلسا فلم يصل عليه إلا كانت عليه كرة يوم القيامة رواه التلميذي من حديث أبي هريرة قال أي حسرة تكون عليه حسرة يوم القيامة ولو دخل الجنة وصحاحه الشيخ الألباني وشيخنا مقبر رحمه الله تعالى والدعاء محجوب ألا يستياب للداعي ما لم يحمد الله ويثني عليه ويصلي عن على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فقال عجل هذا فإنه إذا دعا أحدكم على فليحمد الله وليثني عليه وليصلي علي رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث أيضا صحيح صحى الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمه الله وجاء في حديث يحسن الشيخ الألب الألباني أن الدعاء محجوب بين الزماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو فحمد الله وأثنى عليه فقال سل تعطى سل تعطى اي ان هذا فيه ان من افتتح دعاءه بالحمد والثناء على الله والصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب استجابه الدعاء وهكذا ايضا ايها المسلمون كما سمعتم فضائل الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام كثيره لكن والشيعة وأهل البدع بدعان كثيرة يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أبعد الناس عن هديه فقد شاقوه عليه الصلاة والسلام وخالفوا سنته فهم يدخل فينطبق عليهم قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشق الرسول بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا فهم شاق الله وحادوا الله وشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحادوا الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الفضائل هم يصلون عن نبي في ألسنتهم كثيرا كثيرا لكنهم قد عن كثيرة وقد خالفوا أصلا من الغصول وهو شهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله الأصل العظيم الذي عليه أساس الإسلام وخاف قد خالفها لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالبهم أو كثير منهم أو أكثرهم مشركون عباد للقبور يعبدون القبور ويعبدون أئمتهم ويعبدون أيضا ساداتهم وهكذا أيضا وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خالفها كثيرا فبعدوا عن هدي عليه الصلاة والسلام وأحدثوا التصوف وأحدثوا التشيع وأحدثوا البدع الكثيرة التي لم لا يجلها دليل من كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام مارك رحمه الله فيما صحى عنه فيما رواه من حسب كتاب الأحكام وذكره الشاطبي في الاعتصام أنه قال من عمل عملا لم يأتي بكتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم او من أحدث شيئا في هذه الأمة لم ياتع النبي عليه الصلاة والسلام فقد سعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا فهذا الإمام مالك رحمه الله يرى أن إحداث البدع وكذلك كذلك تخوين وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا, بهذا العمل لأن عند المبتدع أن الدين لم يكتمل وإن صرح بلسانه لكن بفعله فهذا الفعل يدل على أنه ليس بمقتنع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يكتفي بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أحدثه الناس في صلاة الفاتحة صراء الدجانية الصوفية التي فيها من البدع الشيء الكثير وكذلك كتاب دلائل الخيرات يوزع فيه كثير من المساجد وهو, وهو هذا الكتاب كتاب مليء بالشركيات وبالضلالات نكتفي بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث صحيحة. حديث أبي مسعود حديث كعب حجرة في البخاري وفي مسلم أن النبي قال حديث أبي مسعود قال يا رسول الله قد أمرنا أن قام أدمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال قوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد وهكذا أيضا حديث كعب العجرة بمعناه ولكن ليس فيه للعالمين وفيه إنك حميد مجيد وفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ولو قال أيضا المصلي في غير الصلاة أما في الصلاة لا يأتي إلا بما جاء في الأحاديث وعما إذا صلى عليه لمطلق الأحاديث في غير الصلاة فيكثر الصلاة عليه وخاص في يوم الجمعة فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أوز من أوز فأكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وهكذا أيضا فيكثر عليه الصلاة ولو قال الله وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على النبي محمد أو اللهم صلي على النبي الأمي كما جاء عن أبيبين كعب أنه كان يقول ذلك في دعاء في قنوة الوزر في خاتمة الدعاء وهكذا أيضا هذه من الأدعية الوارد في الكثفي سنة عليه الصلاة والسلام وما جاء أيضا عن السلف وأما ما أحدثه الناس فيما بعد ذلك فهذه كلها ضلالات فأيضا من مما أحدثه الناس أصلا عليه برفع الصوت بعد الأذان فيقولون إن الله ملائكته إلى آخره يقول المؤذن وهذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكذا أن يقول الخطيب يقرأ هذه الآية في آخر الخطبة ثم يقول ان الله ملائكة يقرأ هذه الآية إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيقول الناس فيقول المستمعون اللهم صلوا ويرفعون أصواتهم وهذه أيضا بدعة نعم الصلاة مشروع عن نبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في كل خطبة فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويرى كل مجلس ولكن اهتزازها بهذه الطريقه هذه اما لا دليل عليها وهكذا ايضا في الصلات في صلاه التراويح بعد الركعتين الاولى وهكذا ايضا زياده بعض الامقيمين الصلاه ويقول قد قد يقول وأشهد أن محمد سيدنا محمد رسول الله وهذه أيضاً بدعة وهكذا أيضاً في التشاهد زيادة سيدنا محمد نعم هو سيدنا عليه الصلاة والسلام كيف هو سيد الأولين والآخرين لكن لاتباع عليه الصلاة والسلام لو أمرنا أنه سيدنا لقلنا سيدنا أي فيها الصلاة عليه ولكن قال قول صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ولم يأمرنا أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وهكذا ما جاء في المواضع التي بها عليه الصلاة والسلام نصلي عليه بعد العدان لكن بغير أن يرفع المؤذن صوته كما سمعتم فقد سمعتم النبي الحديث فقال فصلوا علي في حديث عبد الله بن عمر ثم أدن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشر ثم سلوا لي الوسيلة. والصلاة عليه عند أهل السنة من أعظم القربات ومن أفضل الضاعات وقد قال له يا رسول الله قال أجعل لك من دعائي بيس من دعائي أجعل لك أصلي عليك في دعايا وأجعل لك من صلاتك في دعائي أجعل لك الثلث فقال, فقال ثم قال أجعل لك دعائي كله وعلينا كما يقول صوبية والشيعة وأهل البدع أنهم يحرمون الصلاة عليه بل الصلاة على أفضل طاعات وأفضل قربات وهم حريصون كل الحرص على متابعة عليه الصلاة والسلام خلافا لأهل البدع فهذا مما جاء فيه فهكذا أيضا مما يبين أيضا أن لا نحدث الصلاة عليه الصلاة والسلام في عبادة لم تأتي بها الدليل يافسنا نبي داود أن رجلا عطص عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال انكرى عليه ابن عمر فقال له قل الحمد لله فإن من عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا ذلك أي زيادة الصلاة عليه الصلاة والسلام في هذا فنكتفيه ونقتصر على ما جاء يصلي عليه 100 يصلي عليه 1000 مره الى اخره وهناك احاديث موضوعه هذه قالب الاحاديث في الصلاه عليه على الصلاه والسلام